ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواتي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما قلنا يكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا له ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإلَهُ يومئذ للمُكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون وإلَهُ يومئذ للمُكذبين إن المتقين في ظلاله وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو